تدري وشكبر أ ذنب fisharعودين الشرع والدين انك تسبلي ل خلقك وتذمه وتدري وشكبر أ عيب عند الميامين انك تخاويلك من, من الناس رمه وتدري وشختار التجاوز من يمين انه يكون ا لي ل على الباب عمه و ا ل م ش ك ل ة لا سلمت فيك بالعين والريح تنذر في شعرها وتلمه يضيع فكرك بين حد الحجاجين ويمكن تجيب الكار ذا والمطمه ة <تصفيق> وتدري وش غير اللي بالاتبت ويشين يبندر ابن الحين وين انت يا زبنا الامور المهمه وين القصيد اللي يدك الميادين ويهز الشيخ من فوق راسه مع عمه وين الفكر وين الوعي والمضامين وين القصيد اللي يصحيلهم الشعر و الشعار صاروا عناوين و مهبل انتشري قصيد وتصمه صارت على ما قال ر على لعبة و وكلن ا ترباله على راس ق م ة يقولن الشاعر وغيري مجانين ودك على مجمع حنوكه ت م ه الناس تذبح بالعراق وفلسطين, وفلسطين. وقصائده ا حلو عينه و ف م ه عساه يوخا ف ض ح ق و ل ه امين اللي بنات الناس شغله وهمه أ ح د يحاول يستهل ع ذ ر ا ل ب ع د ي ن واحد يحاول برده بنت عمه قد قالها بندر قبل ع د ة سنين يزور معها الحر ويزور دمه ولا الردي لو مرتها بين قوسين تزول عن عينه مزوله ا ل م غ م ة يا بنت شومي عنها للضعف تكفين م ا ل ت ومللي قريب مجمه و ي ش ا ع ر لي ل م رجال المسلمين عليك فرضا لازم انو تتمه الدار والعادات والسلب والدين